الحمد لله وكفى والسلام على المدين الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما مع ختام كتاب الشرك بين القديم والحديث. نسأل الله أن يستلنا إتمامه ونسال الله في عليها أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم نسأل الله في عليها أن يجعل ذلك في موزين الحسنات وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا علمنا ونجعلنا ممن يتعلم ليتعبدوا انشاء ذلك بين الناس وتكلمنا على بعض الشبهات التي بها الذين استغيثون بغير الله جل فعلاء وأيضا يدعون غير الله جل فعلاء ويطلبون من غيره بتفريج الكروبات أو إتيان بالصالحات حاجة أقول الإخلاص من أهم أعمال القلوب الإخلاص من أهم أعمال القلوب والإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا بإخلاص القلب لله وحده لا شريك له، ومما يعكره أو من الموانع التي تمنع وجود الإخلاص في القلب الشكيا التي يقع فيها الإنسان لذلك نحن في هذا الفصل على الكلام على مسألة الإخلاص وموانع الإخلاص وبعد ذلك نتكلم على بعض المسائل التي بها ختام الكتاب الإخلاص. في اللغة هو التصفية هو يعني مادة الإخلاص تدور على التصفية وعلى التمييز يعني كتخليص الماء من الكدر وتصفيته وأيضا تمييز الشيء عن غيره هذا يعتبر معنى الاخلاص في اللغة يبقى مدار معنى الإخلاص في اللغة على التمييز والتصفية على التمييز وعلى التصفيه لذلك قال الله جلالة فعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودمن, ودمن لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم, نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربين وأيضا قال الله جلالة فعلا خلصوا نجيا أن لا أحد معهم وأما في الاصطلاح فمعاني كثيرة جدا كلها تصب على دوام النظر إلى الله جل في دون غيره. دوام النظر يعني دوام نظر المكلف إلى الله جل وعلا دون النظر لغيره. وقال بعضهم هو التبري من كل أحد يعني أن يتبرع من كل أحد من دون الله جل في علاه. وقال آخرون هو إفراد الله بالطاعات بالقلب أن يقصد ربه جل في علاه في أي طاعة ينشئها ما يريد بها إلا وجه الله الكريم. وبعضهم قال هو العمل على ملاحظة عن ملاحظة المخلوقين الصياد العمل عن ملاحظة المخلوقين والحق كما قلت بأن الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل أو هو قصد وجه الله جل في كل طاعة يقوم بها المر سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال الظاهرة والباطن هذا معنى الإخلاص الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل وعلا لا يعبق بأحد ولا يعبق بمعت أحد ولا بالثناء عليه ولا بالزعم لكن الأرض الاصيل قلبه معلق بما فوق العرش ويدوم نظره الى او استدامه النظر الى من فوق العرش سبحانه جل في علاه الاخلاص له اركان كما ذكره المحققون في هذا الباب ومن أهم اركان الاخلاص توحيد المطلوب توحيد المطلوب هو شتات القلب ينصب على شيء واحد على طريق واحد هو اتجاه وجه الله جل في علاه المطلوب والمحبوب لذاته والله جل في فإذا من أهم أركان الإخلاص هو توحيد المطلوب والركن الثاني من أركان الإخلاص تحقيق الصدق بذلك والإخلاص لا يمكن أن يقوم إلا على ساق الصدق لا يمكن لعبد أن يكون مخلصا إلا أن يكون صادق. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعه على الإجتاء ودخل ساحه الوغى بعدما سمع الهيعه جاء فقسم له السلام من الغنائم قال ما على هذا بيعتك بيعتك على ان يعني اسمع ذلك النداء وأكون قد قاتلت في سبيل الله واقتل من, من هنا أو قال سيضرب رأسي أو قال يأتي لي السهم ها هنا فادخل الجنه فقال له السلام أصدق الله ما في أي شيء زياده عن ذلك أصدق الله الدخول فأتي به في اليوم التالي محمولا على أعماق الرجال فنظر إلى الإنسان في نفس الموضع الذي أشار إليه قال عبد صدق الله وصدق الله جل فالإخلاص لا يمكن أن يصل إلى المرء إلا أن يكون صادقا مع رب التمييع مع الله جل فعلا لا يصح اللهم اغفر لنا الزلات والاستقاطات ولا الناس لنا التطريق رب العالمين غرض المقصود الركن الثاني وكان المهمة جدا وكان التوحيد لو هي الصدق أن يكون صادقا مع ربه دل في أولاد الركن الثالث هو توحيد الطلب مع جمع العزيمة والإرادة توحيد الطلب مع جمع العزيمة والإرادة فإن كان الرجل له همة وله عزيمة وإرادة ووحد الطريق الذي يسير فيه لن تلد إلا واصلا إلى نهايته وهو إذا وحد الطلب حقا والطلب له هو أن يصل إلى مرضات الله ذلك علاء وأن يرتقي منزل العلا عند ربه ذلك علاء هذا عبد يسير الطريق الصحيح ويصل إلى نهاياته وما وفق عبد لمقدمة إلا أن فيها للنهاية وقد قال بعض المحققين إذا كانت المقدمة حارقة فإن النتيجة تكون مشرقة وهذا كما قلت لكم المسألة عزيزة لكنها ترتكز على الصدق وصدق العبد مع ربي لفعله وأنجع ما يصل به إلى ما يصب إليه وجوب الإخلاص في الدين الإخلاص هو نريك والإخلاص هو القبول والإخلاص هو الرفع والعز والتمكين لابد من الإخلاص من رام العزة فعليه بأن يخدص لله لفعله من رغم الرفع فعليه بالإخلاص إلا إياه فعله ولذلك فإن العلماء يقولون والإخلاص أهم أعمال القلوب. مع اننا قبل ذلك قلنا بل المحبة هي أهم أعمال القلوب فترى هذا خلاف بين العلماء واختلاف أم هو وفاق لكننا ندري ما ماده الوفاق هنا قالوا أهم أعمال القلوب الإخلاص وهذا حق لكن وردنا بأن بعض المعقين قال بأن المحبة هي أهم أعمال القلوب هل هذا خلاف أم هو وفاق وفق كيف هي فيها ثلاثة فيها ثلاثم المحب الصادق حقا يترجم ذلك لا لا يكون محبا الا اذا كان مخلصا لا يكون محبا صادقا إلا إذا كان مخلصا فالتلازم وفئه بين المحبة وبين, وبين الإخلاص فالمحب الصادق لا يكون محبا صادقا حقا إلا أن يكون مخلصا لذلك التالي أن الكتاب الآيات طفحة في كتاب الله جل جل وعلى وفي سنة التي تأمر بالإخلاص لله جل فعلا قال الله جل جل جل قل إنا صرائتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله خالصة بوجه الله الكريم لله يا رب العالمين لا شريك له وهذا لفت في الآية مهمة جداً قال لله وليس الأمر يقف عند ذلك لله ولا شريك لتأكيد على أن لله خالصه لا شرك فيها ولا شبهها شيء من الشيء لا شريك له بذلك أمرته وأنا أول المسلمين أو أمرت بذلك أمرته لذلك هنا معنى قول الله في قوله فاستقم كما أمرت وقول النبي صلى الله قل آمنت بالله ثم استقم كلها تدور على مصب واحد أنه لا يكون الاستقامة كما أمر العبد الا بتمام التوحيد ونفي كليه, كلية الشرك قال الله جل في علا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال تعالى الذي خلق السماوات والارض ليبلوكم ايكم احسن عملا لذلك قال الفضيل بن عياط قال احسن عمل اخلصوا واصوابوا فقالوا ما اخلصوا وما اصوابوا قال اذا كان العمل صوابا يعني متبعا في سنه المسلم ولم يكن اخلاصا لا يقبل وان كان اخلاصا او صوابا لا ولكن الركيزه في ذلك الاخلاص قال ليبلوكم ايكم أحسن عملا وايضا قد قال الله جل وعلا واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فهنا قد وجوهكم عند كل مسجد وقال وادعوه مخلصين له لا يعني الدعوة لا تكون دعوة ولا ثمرة لها إلا ان كانت إخلاصة لوجه الله الكريم والحق بأن هذه الدعوة لا يكتب لها القبول إلا بالإخلاص وهذا من فضل الله سبحانه جل الا إلا أن رب شيئا وسع رب كل شيء علما فإن وجدت التشرذم ووجدت الاختلاف ووجدت عدم الاختلاف ووجدت التنافر والتدابر والتناحر والتباغض اعلم أنها ليست دعوه لله ذاته أكيد ليس الدعوة لله دلالة كلما كانت الدعوة لله دلالة كلما كان الالتفاف والاختلاف والمحبة والتواد أقوى ما يكون وأعمق ما يكون يكون المرء فيه بسعادة لا تداني لا تدان هي سعادة في هذه الدنيا بحال من الحوالات كأنه يعيشه بين أهل الجنان لا بين أهل الدنيا والخسران الغلط المقصود في هذا الباب الدعوة الحقة إن كانت صديقة لله جلال فعلا تجد منها إلا التألف وكانت دعوة للسلام كذلك ودعوة الصحابة كانت كذلك لذلك قال الله جلال فعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وأيضا قال الله جلال فعبد الله مخلصا الله الدين ألا لله الدين الخالص وهذا يعني ده ده إقرار عظيم بأن الدين لا يقول خلصاً لله جل في علاء فإنه الذي يستحق ذلك لأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه جل في علاء ذلك أن تقول الذي يستحقه أن يفرد بالعبادة وقد قال الله جل في علاء أمر النبي أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لأودي قل اني امرته ان اعبد الله مخلصا له الدين وقال الله جل وعلا فاعبدوا الله مخلصا له الدين قال الله جل وعلا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين وايضا فقد قال الله جل وعلا وما امره الا ان يعبد الله مخلصين له الدين وما امره الا ان يعبد الله مخلصين له الدين وهنا لفتة عظيمة جدا من آية الثلاثة هذه قلت الله جعلة فعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت وأنا أعبد الله مخلصا له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وأمرت قال الله جعلة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخلصين له الدين في لفتة عظيمة جدا في هذه الآية الثلاثة من الأهمية المكان ما هي أن تتفهم على ضوء الآيات السابق نعم العبادة لا تظهر نعم صحيح لكن هذه مهمة شوي فدعوهم وخصينا الودين هو الآن هذه الآت التي كررناها عليكم كلها تصب في امر جلل مهم جدا هذا الأمر من الاهميه بمكان يظهر لنا معنى الإخلاص نعم بس كيف نعم لكن الآن الأولى لكم ذلك قال الله تعالى أمر النبي أن يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله اختصاصا إخلاصا لله رب العالمين بذلك أمر لا شريك له بذلك أمر فلما يقول وما امر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا يكون اخلاص الدين إلا بنفس شب الأنعام فهي مرت على أنها تمر عليك لكن أنت بتفتدي ما تستطيع أن تواجه واجه و, و... هذا الصحيح لا, يكونوا... لا يكون لا لا تكون العبادة حقا لا يكون توحيد الله حقا الا ولا يكون مخلصا في توحيد الله على حقاً إلا بنفي الشرك إلا بنفي الشرك و... و... وكلما وردت رجلا أو وردت مكلفا فيه نوع من أنواع الشرك أو رضا بنوع من أنواع الشرك فعلم أن خلاصه فيه دخل لابد ولذلك الإنسان بيتقطع ويمشي في الشارع يسمع الرجل يقسم بالنبي وما يستطيع إنه يكلمه يعلم أن إخلاصه في شيء الإخلاص لا يكون تاما في القلب إلا بنفي أدنى أنواع الشر إلا بن بنفي الشر قل إن صلاتي ونصي ومحياي لله اختصاصا وإخلاصا لله رب العالمين لا شريك له هذا الوضوح البين في هذا الباب لا يكون الإخلاص إخلاصا إلا بتمام نفي الشرك لذلك من أهم عوائق الإخلاص من أهم موانع الإخلاص الشرك من أهم موانع الإخلاص هو نوع الشرك كلما على مؤشر الشرك كلما انخفض جدا مؤشر الإخلاص وكلما على مؤشر إخلاص كلما يعني المحل مؤشر مؤشر لذلك قال أم أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله جل فعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا توحيد لله جل فعلا فاعبدون يعني فاعبدون يعني اخلصوا اخلصوا لي في العبادة ولذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل للغنيمة بل وللأجل أي ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا الآن السئلة تنوعت والإجابة بدلا من أن تتنوع تكون إجابة واحدة جماعة مانعه فقال النسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العرية فهو سبيل الله يبقى كل من سأل سؤال يرد إلى هذا الأرض هذا الذي ما أتكلم فيه مع الإخوة هو مسألة بدل التعددية والصفصطة في النقاش اجعل أرضا صلبة واحدة ترجع فيها عند النقاش عند الخلاف وهذا الأرض الصلبة هذه التي تقصف النزاع يوم الأرض الصلبة هذه التي أرساها أرساها النسلم وأرساها الله تعالى في كتاب وما اختلفتم فيه من في حكمه إلى الله الشرع, الشرع حاكم وفاصل في هذا الباب لذلك هنا النبي وسلم بعدما سالوه أسئلة متنوعة قال عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل فهو في سبيله دعادي دالة على الإخلاص انه ما فعل ذلك إلا لله دل في علاه إلا إخلاص الوجه الله الكريم وانظر الرجل الذي أعمل القتل في أهل الكفر وكان نصرا لأهل الإسلام ومع ذلك لم يزن عند الله جناح ولا ولم ينجيه ما بعد لأنه أراده في الدنيا فأخذها لأنهم قالوا ما رأينا شجاعة مثل هذه الشجاعة هذا اشجع من رأينا هذا يعني نعم الشهيد قال النسلم هو في النار هو في النار لأنه لما قاتل قاتل حمية لم يعمل الله جل في علاه لكن لو فر فر إخلاصا وقاتل قاتل حميه الذي فر وفعل الكبير هذا عند الله يمكن يكون ارجى ارجى في نجاته من الذي قاتل حميه يعني الذي قاتل وأعمل القتل في أهل الكغف أنزل زرداء من الذي فر الذي فر من الزحف فعل كبيره لكن أعظم منه من فعل ذلك هي شركه لان الذي يقاتل حمية فيه ما فيه من الشرك والشرك أعظم الذنوب والشرك أعظم الظنوب أيضا في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم قال الإخلاص لا ثلاث لا يغلب قلب مري وهذه من من أهم من التي لا بد للمكلف وطالب العلم أن يعمل بها وأن يستحبها ليل نهار صباح مساء قال ثلاث لا يغلب عليه إن قلب مري لما أنا أقول لكم لأن خلينا نتكلم في نفس الوضع الذي تتمنوه أنتم. طلب العلم والاتقان في العلم والوصول ببغية العلم لا تأتي إلا بدقة الفهم ودقة الفهم والاتقان مرتبطة ارتباطا وثيقا بنقاء القلب لا يمكن لقلب يحمل غشا أو غلا أو حسدا أو حقدا أن يفتح الله عليه في أسوح كده. أبدا أبدا الإمام عباس يقول, يقول الفهم الفهم الفهم قال قال ال النية تستلزم الفهم عندهم إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. إنما يؤت المرء الفهم أو الفهم بنية إنما يؤت المر الفهم بنية فلا يمكن أن يصل إلى فهم إلا بنية ويقول ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله <صفح <صفح> يجعل لكم في القرآن وأعظم الطقة تقوى القلب لأن الإسلام لما قال, قال لما أشار قال اتقوا هنا اتقوا هنا تقوها هنا فالأصل أصير في هذا الباب هذا الحديث لابد لطربه ان يصحبه معه في حله وترحاله ثالث لا يغل عليهن قلب مريء مسلم قلت أنه لا ينقى قلبه إلا بنفي الغل ولا يكون إلا كذا فعطاه نفسنا من وسائل التي ينتفي بها الغل لا سيما وأن نفسنا قال إن الله يحب التقي النقي القلب التقي التقي القلب ونقي القلب ولقاء القلب هي هي أعظم العطاية مرتبطة بنقاء القلب فقال نفسنا ثلاث لا يغل عليهن ينتفي الغل من القلب لا يغل عليهن القلب مريم مسلم قال الإخلاص لله ومناصحة ولاة الأمور قال ولزوم جماعة المسلمين هذه مسألة نقف يعني دقيقة إذن صدق إذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب من المقص من أهمى المكان لأن الإنسان كما قلنا أولا إن كان يسير في طريق الطلب لن يصل إليه إلا من قلب القلب وأيضا هو هو لا ينجي يوم القيامة إلا من قلب القلب لأن مدار أن يأتي على القلب كما قال الله على إلى من أت الله بقلب سليم وفضل الله على ربكم أعلم جميعا أنفسكم أن تكونوا صالحين فإن كان الأول غفورا. قال الثلاث لا يغلو عليهن قلب مسلم إخلاص والعمل لله جل جلاله. الإخلاص منقط القلب. كلما اجتهد المرء في الإخلاص لله جل جلاله كلما يعني أنقذ الله لكن ما العلاقة بين النقاء وبين الإخلاص؟ <تصفيق> طيب ما زلنا واقفين على على نفهم هذا جزاك الله خير طيب نعم هذه مكافأة من الله له وإلى أخضر نتكلم على السبيل إلى ذلك علي بس علي أنت كده تمشي في الصحيح. وانا اقول اذا كان مخلصا لله جل جلاله فنعتقد اولا الذي يسير إلى الطريق يعلم أن نفع الضر بيد من بيدي الله ايضا قلبنا يتعلق بإيش؟ باحد الا بالله لسه ما ما دخلناش في المساله ها أيوه كيف ينقل القلب؟ خلاص هو نقل القلب أن من التعلق بغير الله لأنه قد اعتقد أنه لا نفع ولا ضر إلا بالله دفع لا مكح لا ولا يزين الإنسان ولا ذنب يشين الإنسان إلا إذا كان من الله جل وعلا ما هو إن كان مخلصا لله شوفها إخوة أنا, أنا, أنا متضايق جدا أنكم يعني حتى هي كلمة وحيدة تصل بكم إلى كل ما تسرحون إليه هذا الإخلاص لله جاء الله لا معناه أنه أدام النظر لمن؟ من يبى سيعامل الناس بأسرهم في الواجه من؟ الواجه إذا عامل الناس بأسرهم لله جل وعلا فلن يحزنه خطأ من أخطأ فيه ولن يضره من يعني أساء إليه وهو في كل أحواله إذا تعامل معه حركة أو سكونا قدما أو تراجع إلا لله جل وعلا فما كانت تكناته وحركاته لله جل وعلا لن يحزن أحدا منه بحل من الأحوال لأنه يقول أننا تعامل معه بالله لفِعلاء، فينظر لمن أساء إليه، فيرى بأنظر لفِعلاء في قال وما يلقاها إلا الذين صبروا من الخلاء وما الوقاية إلا زحفاً عظيم. فهو يبدل سياح أو يقابل سياح بالحسن لله لأنه لا يستطيع أي إنسان أن يغالب نفسه أو انتقام نفسه أو انتقام لنفسه. إلا إذا أخلص لله دالة أولاد ولن ينتصر لنفسه ولن ينتصر لحمياته ولن ينتصر أيضا لما يراه يعني على الأقل كرامة وغير ذلك إلا إذا كانت لله دالة أولاد لذلك عائشة لما تصف منه السلام مدى وصفت منه قالت من تقم لنفسه قد من تصل لنفسه قد إلا أن تنتهك محال الله إذا هو انصدار النظر في القلب أو عين القلبي الله دالة أولاد جعلته لا يعبأ بأي فعل يقع فيه الانسان وهذا الذي بيناه عندما قال انس في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلت ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله يقول لو قدر له لفعل هذا أنقى ما يكون في القلب أنا عاول الأمر به عند القدر عندما ينظر إلى إلى الناس ثلاث لا يغلو علينا القلب بريء مسل إخلاص العمل لله جل في أولاد. والمناصحة ولات الأمور الحق أن نصح ولات الأمور هذا أصل أصيل في ديننا وهذا من اعتقاد السلم وهذا واجب من باب الأمر معرفة نهي عن المنكر لكن له ضوابط وأداب كما قال يعني الله عليه وسلم رأمكم غير فتغيروا هذا على العموم لكن كما قلت له ضوابط عبد الضغط وإن كان الحديث في بعض الكلام وحسنه كثير من المعاصرين والمتأخرين قال يعني قال من كانت له نصيحة لأمره فلا يجدها علانية فليأخذ بيدي وليناصحه سراً وقد ورد على كثير من اعتقادات السلف أن النصح الولايات الأمور يكون كتابة يكون سراً ما هذا الذي فعله النووي بغير النووي يعني الذين يسيرون على عقيدة السلف لكن طال النبي وسلم لا يغل قلب مريم مسلم إذا ناصح الولايات الأمور هذا الحق لأنه إذا دهن في الولايات الأمور وبعدين من أجل الدنيا ضاع وضيع لا هو لا هو أنقذ من أمامه ولا أنقذ نفسه ولذلك العلماء يقولون في هذا الباب المنصح هذه فيها التبرع. وفيها أنه أمام رب جالي فعلاء لا يحركه إلا رضا الله جالي فعلاء ولكن بالضوابط الشرعية لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية حتى لا يفسد ولا يكون الإستاذ بفعله رام خيرا وآتى بما هو شر أو رام انقطاع المنكر وآتى بما هو أنكر من هذا المنكر لذلك ضوابط العلم مهمة جدا في هذه الأمور لكن أيضا نقول من اعتقاد السلف هو النصح الولاد الأمور يكون النص سرا لا يكون أعلانية قال ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ولزوم جماعة المسلمين هذا أصل أصيل أيضا في نقاء القلب لأنه استشرزم يؤدي إلى التناحر والتدابر والتباغ ولذلك الله جل على قال ولا تنزع وتفشر وتذهب وتذهب ريحكم لكن الكلام هنا المشكلة كل يدعي وصلا ليلى وليلى لا تقر لهم بذلك الكلام هنا جماعة المسلمين من جماعه المسلمين هو الكلام الحق انا نقول حتى لا يعني نفصل ما قد فاصلناه في كتب سابقة كالسنة وكوصول اعتقادها للكاي ايضا السنة الخلال تكلمنا فيه باستفادة أكثر من من الشريعة حتى وأكثر من كتاب السنة للنبي لكن أنا أقول ليها جملة وحدة تكفي لنا من الجماعة لأن الآن المسألة بتأخذ الآن بعضهم يقول لك ده مخالف للجماعة أو مخالف للدعوة أو مخالف للمحبة أو مخالف لا لهذا الكلام كله نقول اجعلوا ميزان الشرع ولا يجد أنها من الجماعة من الجماع وهذا الكلام بيانه السلام أن يتركه هملا وسودا لا عندما أن قد فصلهم تفصيله وبين من الجماع وكما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما سألوا عن الجماعة قال الجماعة أن تكون على الحق كنت وحدة الجماعة أن تكون عن الحق على الحق كنت وحدة قلنا هذا فتح باب من ابن مسعود لكن لابد أن نسال سؤالا آخر يتبع هذا السؤال وما الحق ما الحق حاجة حق يا أخوة حق الدليل ها أجهز على كل كلام الحق الكتاب السنه ما الحق إلا كتاب السنه هذا هو الحق وما أساكم الرسول فخذوه لكم عنه فانتهوا طبعا هذا الدليل من السنة الحق الدليل ما الدليل حق ودليل هات يا تز ما تركت فيكم ما انتم سأكتم به لن تغذلوا معه به كتاب الله وسنة الحق لأن نقول هناك أحاديث أظهرت ذلك بالإجمال وأحاديث جاءت بالتفصيل بالتفصيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ وأيضا لما قال في سرقة الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا, إلا وحدة لما سألوا عن, عن هؤلاء هالي يا جماعة قال السلام ما آنى عليه اليوم وأصعاد يا جماعة فمن حاد على على قولي ما أنا عليه اليوم انا واصحابي ليس من الجماعه حتى لو يعني لو اتى بمن يعني نقول يطبل له ويصف له انهم من الجماعه ليس كذلك الجماعه إطارها ما قال المستد ما انا عليه اليوم انا واصحابي هذه يا جماعه هذه هي حقاً للجماعة. بأن الثلاثة يغلق عليه أنها قد هرئيب مسلم منها لزوم الجماعة يلزوم الحق. والحق لا يقول لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه انتحابه إلى الكرام. طال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي الرئيس الأخرى لما سئل عن الغرباء الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أُناس صليلون. وهذا حق. وهذا حق. القلة لا بد أن تراها. لأنه ما ذكرت القلة في الكتاب إلا ممدوح. أو ذكرت الكسر إلا مزمومة. قال النبي صلى الله عليه لا انكم اليوم كثير لكنكم مذكرو ذا فقال هناك قريب صارحون في وناس كثير يعني قال في على الفساد أو هم مفسدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأخرى يصلحون ما افسد الناس من يصلحون ما أفسد الناس من سناتي وهذا هو الحق الحق أن تعلق الشريعة الحق أن تظهر السنن الحق أن تقمع البدع الحق أن تكون وقافا للحق ومع الحق والحق أن تعلنا دائما لأن أكون ذلبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل هذا هو الحق وهذا نبل قاتل الحق فلذلك من خلاص الإخلاص فعلي بهذه الثلاث. فهي وسائل التفخير للقلب وسائل, وسائل القرب من رب سبحانه وتعالى Title العمل لله ومن أصعب الم المسلمين ولزوم جماعة المسلمين وأيضًا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصًا وبيتغي به وجهه إلا ما كان لله خالصًا وببيتغي به وجهه وأيضًا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغيه به وجه عندما قالوا لو الرجل يعني أراد الغنيمة والأجل أراد الصيت والسمعة فقال بسبب أن الله يقبل قالوا ما له عند ربه قال لا شيء له لا شيء له ثلاثه لا شيء له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما لا يقبل عمل إلا ما كان خالصا وبنتغي به وجهه النية أعز ما تكون وأعلم 8 geworden والإخلاص هو ركن الأكان الإخلاص هو الذي يسير أعمال القلوب الإخلاص والمحبة أصل نظيف في أعمال القلوب, القلوب أصل نظيف في الجوارح ولن ولنتاند عمل القلب إلا بإخلاص ومحبة يعني بتواجد إخلاص ومحبة أصل ومكمن ولن steroid عمل الجوارح إلا بعمل القلب فإن خلق البدل من عمل الجوارح فاعلم انه لا اخلاص ولا محل اعلم انه لا عمل للخلوم ولا ايمان حتى بالقلب لان اليمان لابد من ترجمة التلازم وفيق بين الظاهر وبين الباطن واليمان حقيقة مركبة من قول وفعل واعتقاد، ولا يجزئ واحد من ستبع ولا يجزئ الايمان الا بالثلاثة اختلال واحد شرط واحد او واحد من هذه الثلاثة لا ينظر الايمان فيه بحد من الاحوال العلماء كانوا يعيشون في العصر الأول في العائل الأول يجاهدون في انفسهم لا ينظرون بغيرهم لا لا ينشغلون بغيرهم كما نحن في هذا الزمان نحن نشغل بغيرنا أكثر ما نشغل بأنفسهم ولو انشغل كل إنسان بنفسه ورجع على نفسه لن ضبطت الدنيا ولا على شأن اهل الإيمان لكننا كما قال قائلهم نرى الجزعة في نرى في في في عين الآخرين ولا نرى جزعة في اعيننا لكنهم كانوا ينشغلون بأنفسهم قالوا أشد ما كان علينا النية الإخلاص قال دهل التستوري قال يعني أعظم أو أعز شيء على النفس أو أشق شيء على النفس الإخلاص ليس لها في ليس لها نصيب فيه ليست لها ذن من نصيب. قال أعزه أو أشق شيء على النفس الإخلاص. ليست لها نصيب. كل لله دل في هذا. لذلك كان ابن عين أقول تعلمنا العلم الغير الله وهذه مصيبة لأن العلم الغير الله كلام عنال الهلاك قال النبي صلى الله أول من تساعر بهم النار ثلاثة وذكر منها عالم تعلم العلم اللي يقال علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عالم بعد ما يذكره على بنعيمه عليه يقول ما فعلت فيما نعمت عليك. فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقول الله على كذا بل تعلمت ليقال عالم او تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل واذا يجب في ذا يجهنم لعونا بالله معهود ذلك فأفحى بعد الشرق هو بل هذا من الشرق هو ان اتعلم العلم الغالي فلا ينفي stabilize يروم به الدنيا او يريد به الدنيا ذلك الشبعي قال من رامى الدنيا بهذا علم اخذها هذا العلم شريف من رامى به الدنيا اخذها أمرمه به الأخيرة خذاه لكنه أسفل الناس وأخذ الناس لذلك الإمام مالك يقول يعني أخذ الناس ثبقة من بعدينه بدنيا وأخذ منه ثبقة من بعدينه بدني غير هذا مغفل وغفلت وعظيمة لأنه لا يسله لا في العير ولا في النفير ذه هو عظام ولا عظام لا عظام ولا عظام هذا لا في العين ولا ولا في النفير قالت من بعدينه بدنيا غير فهذا أخذت أخذ الناس ثبقة لذلك قال ابن عينا تعلمنا العلم الغير لا فابع إلا أن يكون لله لكن أنا أحتاج إلى تفسير لهذا صدر البال بعدم بعدم الإخلاص فكيف أوفقه قال تعلمنا العلم الغير الله فابع إلا أن يكون لله لأن هذه إحنا عندنا أول من تصعبين النار ثلاثة هذه أحتاج إلى فقه راه وهل الجميع حدث سماعهم ذلك قد قال الله تعالى وطر عليه النبى الذي أتناه وأيدينا فانتنخى منها فأتبعه الشيطان فكأننا الغوين ولو شئنا رفعناه بيه ولكنه أخلذ للأرض واتبع هواه فمثاله كمثال الكلب ان تحمل عليه يلات أو تتركه يلات لهذا مثال قوم الذين كذبوا بياته فاقصص القصص العدم بيتفكرون تعلموا العلم لننتوي قال تعلمنا لغير الله تعلمنا علم غير الله, الله فإن لم ينتوي هذا وإن لم ينتوي عندنا أنا أقول تعلمنا العلم لغير الله فين لم ينتوت؟ من وين أتيت؟ أجب على السؤال اليسير بإجابة إيه؟ يسيرة اللفظ عندك قال تعلمنا علمها لغير الله فين بقى لم ينتوت؟ كانوا هما وصغيرين أنا بقى داخلين بقى في القصص والحكايات الآن دي منتمنش في سلطة ربعلم الآن قلت لك هو قال تعلمنا لغير الله يبقى النية متواجدة ها. أنت إيجابتك يشوبه ما يشوبه ها هو نعم كايبة الثلاثة اتفقوا في هذا البدء نحن نقول نعم هم لما تعلموا لا يعني قال تعلمنا علم لغير الله ليش ثورة العلم وما كانت العلماء والحكابة التي تجون مع العلماء والزحام والشهرة وغير الله. جاءت هذه النية مشوبة بصدق لأن الصدق ظهر عندهم في إيش في الاسمارية الاستمرار دلالة على الإخلاص والانقطاع دلالة على إيش يعني لا نقول دلالة على لكن نقول ليست فيها دلالة على تمام الإخلاص فعنا الصدق والإخلاص يظهر في الملازمة في الملازمة يظهر الصدق والإخلاص من كان صادقا مع ربي مخلصا حتى لو اعتراه ما اعتراه من بعض استخاطات والذلات والهناس وتعرجات في الدنيات الطريق وأيضا بعد التفريط في حق الله لكن إن كان صادقا حقا فإنه سيتمم الانقطاع انقطاع دلالة على ضعف الإخلاص في القلب فهم استمروا بل استمروا وأشغط شمسهم على الناس لذلك قال فأبى إلا أن يكون لله فلما صدقوا واستمروا قالوا علامة علامة يكون هذا هباء منصورة بل لا يكونوا إلا, إلا لله يدل في علامة ولذلك أيضا إمام الثوري كان يقول رحمه الله عليه قال ما علشت شيئا أشد عليه من نياسي ما علشت شيئا أشد عليها من نياسي وهذه تدلك على ما قلناه ام وان كان يعني قد دخلت بشيء من طلب الدنيا او طلب الشهرة او طلب الرياسة او منا من لا حدين يعرف عن نفسه ذلك او طلب التقدم او التصدر للفتوى او التصدر للكلام، ويأخذ الناس بكلامي، يعني يصدرون عن رأيه كل منا قد مر على ذلك لكن المخلص حقا والصادق والذي يجاهد ترو هذا الامر عليه اما اذا استقر معه فهذا ضائع هارك لا محال لذلك كان الساولي يقول ما عليك شيء نشأت عليها من نيته بمعنى انه كلما دفع نيته وكل ما أتاه أو هو أسعته واسعة من نفسي أو من الشيطان على مسألة المكان والشهر لذلك أقتر المنازل من الأسلعى، أقتر المنازل لأنه على على حفرة من حفرة النيران لأنه لو التبط قلبه دقيقي غير الله بالفعل ومات على ذلك دخل النار التفات واحدة ومات على ذلك دخل النار والانتفات غير الله بالفعل يغبي Theienia الالتفات غير الله بالفعل يجعله ضئيلا جدا وإن رأى نفسه كبيرا ولا يستطيع أن يصل إلى فواصل وايضا وأيضا من النزاعات بين حتى العلماء في مسائل الخلاف لا يصل إليه بحام الحوال لو التفت قلبه لغير الله جل في علام وايضا قد قال الإمام أحمد يقول إن أمر النية شديد ان امر النية شديد نعم عزيز امر النية ليس بالهيئة ولذلك من اخلص لله ذا اللي نظر بانصاف يعني انت ترى الان يشوشون على طربة الهيئة مثلا وايضا يصدون الناس عن طلبة الهيئة لو كان مخلصا واحدة وسمع شيئا من التشيش يقول له ايش ان كانت الله فتعالى لهذا الرجل ننصحه لنرفع عنه هذه الخسيسة ونجعله يرتفع ونتفع الناس منه ده الاخلاص لله ذا اللي فيهوله لذلك العماء يقولون العالم بحق هو الذي يغضي الطرف عن معي بعض العلماء من اجل ان يسقط الشريعة ومن اجل ان ينتفع الناس وهذا حق ثم ينصح بعد ذلك لانه لو كان مخلصا حقا لنصح لو كان مخلصا حقا لذلك كان ايش لقد ازدى بالنصيحة لذلك كان علماؤنا ممن تعلمنا وضربائنا على ايدي يقولون ان غيبة العلماء مسقطة للشريعة ما قال مسقطر العلماء لأنه مسقطر العالم الذي يستدخل به الشريعة فلو كان مخلصا حقا لا لا لا يسمع المستهاب يوجه ويضبط وينضبط الأمر به لكن بهذه الطريقة بالصد عن سبيل الله ثم ذلك المثالة مفاردة بالصد عن سبيل الله ده الصد عن سبيل الله تعبودا ده أنا لم أرى جهلا المستهاب ده الشيطان أفرح أفرح الخلق بأمثالنا لأن صد عن سبيل الله تحسابا وتعبدا لله دل في علاه مع أرأيت مثل هذا؟ والله هذه سورة تنجل فيها الآيات الكريمات في قول الله دل في علاه قال ويحسبون أنهم يحسنون صنع الصد عن سبيل الله هو عن سبيل الله لا بيه تمت إلا صد عن سبيل الله دل في علاه ذلك يقول الأمر شديد مع أمر النية أمر شديد انظر إلى البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لتعلم أن الخلاص الله عزيز البخاري سبب موته هو من محمد بن عبد سبب العواصف التي أتت عليه تطر بلاءا و ونحننا نح نحتسبه عند الله تعالى نرجو عند الله يكون له ذكانا العليه وهذا ظهر في كلاماتنا بعض أن الطاجر على جعل أنس له في أثره إلى يوم النهياب البخاري البخاري يقترب به الآن استفضاء به أحد قد يقترب به الآن يعني دلالة على تعظيم مكان الإمارس البخاري سبب الموت سبب موت البخاري يوم حاولنا حذره لذلك فأنا في وين حاولنا حذره أين هو؟ من يعلمه؟ أحد حتى صربت الحديث لا يعلمونه كثيرا. يعني يعني ابن قينه هو عالم حديث وليس له في ابواب الفقه ما, ما للعلماء لكن معلوم مشهور بين الناس الثوري نفس الامر في هذا حتى احف لكن عنه اهل زهلي لما وابو حاتم الرازي انا اقول ابو حاتم الرازي لا يقل وزنا عن البخاري أبو زرعة بل بعض العلماء يقدمون ابا زرعة وابا حاتم في العلل على البخاري كان من الحفظ بمكاس سواء حفظ. اين هما من يعلمهما ما أحد. على هنا المسألة إخلاصها هنا. لماذا؟ لأن محمد زهري تربع الحسد في قلبه على الإمام البخاري. وكان سببا في أنه طرد الأمير طرده من بدر حتى نظر إلى السماء وبكى وقبض على حياته وقال له مقبل الساعة. طب هو قبض قبول بعد ذلك ماذا حدث؟ كتب الله القبول في مشارق الأرض ومغاربها للإمام البخاري. وما عاش إلا لله هو ما يريد شيء. وتنازل بالإخلاص عند أولئك قوم. البخاري يجلس مجلس التحديد يقرأ سورة الأمير يقول تعالى أولادي يريدون الإجازة منك فيه سيقرؤون أي سهل بطاقة أما يقرأوا مش يأخذ الإجازة كده مجاناً سيقرؤون يقرؤون عجل البخارين طال مجالسنا معلومة فمن رغم الإجازة فليأتينا في المجال وإلا أن تبقى ميفاً من المجلس شفوا الرجل ما يريد هو يريد لا يجلس ولا الناس تجلس له لا هو يريد أن يقول أديتم علي أنا مرب هذه هي المسألة إخلاص للهذا التي فانظر الى الاخلاص المثل البخاري دعا سيته بسبب هذا الاخلاص امام مالك الموطأ الان الجميع يتناولون الموطأ واجعون الموطأ بسبب ما قاله الامام مالك عندما سئل يعني انت الموطأ هذا انت صراه صفحات قليلة ابن جريج له موطأ اضعف مضعف قال ما كان لا يبقى فقط ما كان لله يبقى واخلاص مالك قد ظهر ظهورا جليا في ايه فيما في لا نراه هنا ما أحد يقول أنا في المسجد هذا أنا كلام خلري سمعت أبو زين من الاستقال أنا في المسجد هذا لا أحد يدخل يخالفني فيه شن ت النبي هم اقتووا المسجد النبي فلان فلان لي. ما هذا أنا أنا أنا تجيني شيف رأسي والله قال المسجد هذا ما أحد يأتي يخالفني فيه اللي يخالفني في الخارج يخالفني وما حكروش من المسجد لو خالف عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الذي يأتيه الوحي عمر خالفه عمر خلفه سيأتي لي يبقى ما سبحانه ربي العظيم هو بقى المسألة أن يتصدر من تأهل هذا تكون إشراقة في الأمة بداية عمر الخطاب يخالف النبي على مرأة ومسمع الجميع والمشكلة مش كده المشكلة أن عمر يخالف اجتهادا والنبي يسير وإيش, وإيش؟ نصا وحيا ومع ذلك يخالف. عمر قال له نهاك ربك عن ربك هذا. قال دعك يا عمر انت لم تبقى, تبقى النص على فقه الثاني خيارني ربي فانا اختار. قال ولو علمت ان اكثر من سبعين مرة في الاستغفار يغفر لهم لا ايش لا لا فبعد ذلك جاء القرآن يقر من المخالف. <تصفيق> نشوف شوف شاء القران يقر المخالف وقال انزل الله على نبينا سعدنا قال ولا تصلي على من الناس ابدا ولا تقم على على قبل. فكيف كيف كيف هذا يا جماعة هذا دين هذا دين فلا بد من العض بالنواذ على اصوله نحن, نحن في يعني كما قلنا في تفريط هو ثلاث هو لكن لابد من استنار بطريق هؤلاء لذلك قال ابن احمد الإخلاص عديد أو قال أمر النية شديد عديد أمر جلل ذ أظهر لنا إخلاص الإمام مالك بعد الموت ما هو؟ بل هو مرتبط بالموت ما هو؟ تعظيم السنة طبعا هذا مهم جدا هذا لا لخ... ترد مخلصا إلا معظمة السنة والعلماء قالوا بذلك لا ترد مخلصا إلا معظمة السنة توافقون أم تخالفون فتناقشون ساكتوا خلاص تعلمتم الدرس ليه ما سكتوا توافقون أم تخالفون؟ ما أنا أريد أسمع من وافق عليا يأتي بالدليل إن فر من النقاش يب عليا يأتي بالدليل وين الدليل؟ فكر فكر ما بتكلمتش أنت سك السكوت سكنت نسل وحجر أول مرة شوفوا يسكن نسل لما لما لما لكم مع الموافقين خل أين هذا؟ وين؟ لا تجد مستنن بالسنة إلا مخلصا لله لا فعلان لا أشد الناس يتمسكا بالسنة هم أعظمهم إخلاصا وش الدليل وين هذا؟ أقول الإخلاص الإخلاص شوف أسراب تنمي ضائعة والدليل هو الذي أتى به لكنه ما بيعرفش يفكر ما بيعرفش اللي به لا ما زلت بهات إيه كيف يكون هو؟ أعافية بقى دفعا بالصادر ماذا؟ سين ماذا؟ الحق أن نقول عندما يقول الرعا قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فأشد الناس محبة لله أعظمهم اتباعا والمحبة والإخلاص يتلازمان لا يمكن أن تودت في القلب محبة إلا وفيها الإخلاص ولا يمكن للإخلاص في القلب أن يكون إيه لا؟ إلا بمحبة إذا هذا دليل أدل الأدلة على الإخلاص لذلك ترى الآن تعظيم المالك للسنة يثبت إخلاصه الأمر الأخير في إذبات هذا الرجل الذي هو نبرز لكل, لكل مستنب سبحانه وسلم فعله مع الشفعين ممتاز لكن هناك أعظم من ذلك صحيح فعله مع ما هو ممكن يغضب يقول الشفعين أنت تذهب لشيك غير غيري ممتاز هو هذا أهم شيء لما قال له هارون رشيد نحمل الناس على المواصرة نلزمهم ما يتكلم إلا بالمواصرة قال لا للناس يفهمون ونشفهدات فدع الناس أمير المؤمنين هذا الإخلاص حق هو ده هو يريد يحمل الناس على اتباعه ويقول لا للناس يفهم واشتهداد لا محاربة ويقول لا يخالفني أحد هذا كلام لا يمكن ما يعقل يبقى هذا لكنه يعقل وما يعقل لكنه إيه يعقل لمن لم يطلب العلم الذي لم يطلب العلم ممكن يقول بذلك لكن الذي طلب العلم وفتح الله له الآفاق ليفقه ويعرف معنى العلم وأيضا مسألة الخلاف ومعنى الخلاف غير الخلاف هذا, هذا له يقبل هذا إخوتي الكرام مازلنا مع الإخلاص وهو أصل أعمال القلوب مع المحبة وأنه لا ينجم لهم قد إلا بإخلاص القلب لله جل جلاله، إلا من أتى الله بقلب سليم ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صارحين فأنه كان أو أبين غفورا عوائق الإخلاص كثيرة سنسلدها الآن عددا وبعد ذلك نفصل فيها اعظم محاور الخلاص الشرك بالله اعظم اوقات الخلاص الشرك بالله نعوذ منه نعوذ بالله منه بنوعين سواء كان شركوا شرك اصغر او شرك اكبر وايضا يتفرع عنه الرياء الرياء هذا هداء ونعاظ لم ينجو منه أحد الا من أنجاه الله تعالى منه ايضا من ذلك حب الشرف والرياء الذواقي نوع من نوع الرياء فحب الشرف والرياء والرياء والتقدم على الناس والتصدر وان يرى الناس مكانه فهذا ايضا من اعداء الخلاص من اعداء الخلاص ايضا إذا صح التعبير يعني في الكلام العجب العجب الذي هو سبيل الى الكبر فالعجب والرياء يقترنان لا يفترقان بحال الأحوال الاحوال اذ الرياء شرك شرك بالناس والعجب شرك بالنفس الرياء شرك بالناس والعجب شرك بالنفس, والعجب شرك بالنفس حب الثناء والمدح أيضا الطمع في الدنيا في شهوات الدنيا كل هذه عوائق الاخلاص إن شاء الله نرى كيف زوالها في أدات القاضي بقول هذا أستغفر الله هو هذا عصف تفسير هذا العصف عصف تفسير إن لما كان خالصا ففصرها وابتغى به وجه لأن الخاص معناه هو التوحيد بتغفاجه الله للسعالية الاصلي طوق جنابه فقال عط عط سيسي بيت ما هو يعني ده خلاص هذه ما مخالصة ما نقول له أصلاً ما ابتغى به واجه هو أن الله تعالى سيسيبه بعد ذلك لكن الحديث ليس في رد صريح هو لهم لهم لايش عليهم